وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس التاسع والعشرين من دروس أسماء الله الحسنة والاسم اليوم الرحمن الرحيم وقد عد بعض العلماء هذا الاسم اسم الله الأعظم لقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنة والحقيقة أن الرحمة التي نراها في الكون ما هي إلا تجسيد لاسم الرحمن بعض التفاصيل وبعض التعريفات المتعلقة بهذين الإسمين ولا بد من أن يكون هناك فرق أو لا بد من أن تسأل هذا السؤال ما الفرق الدقيق بين الرحمن وبين الرحيم على كل سيأتي هذا تفصيله في ثنيات الد. الرحمن الرحيم كما يقول الإمام الغزالي اسماني مشتقان من الرحمة والرحمة تستدعي مرحوما كما أن العلم يستدعي معلوما العلم يقتضي المعلوم والرحمة تقتضي المرحوم ولا مرحوم إلا وهو محتاج. الإله لا يكون مرحوماً هو راحم. أما المخلوق مرحوم لأنه ضعيف، لأنه عاجز، لأنه فقير، لأن قيامه ليس بذاته، قيامه بغيره. إذاً هو مرحوم. العبد مرحوم. لأنه عبد والرب راحم لأنه رب وأي إنسان خرج عن دائرة العبودية ينسى أنه في حاجة ماسة إلى رحمة الله عز وجل وهؤلاء الذين قالوا استغنينا عن رحمة السماء من قبل جاءتهم سبع سنوات عجاس ما دمت عبداً فأنت مفتقر إلى الله عز وجل ما دمت عبدا فلا بد من أنك في حاجة إلى الرحمة اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قليل الشيء الذي ينقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد أو إرادة وعناية بالمحتاج لا يسمى رحيما. قد تنقضي حاجتك عن طريق شيء. هذا الشيء ما أراد أن يرحمك. ما أراد أن يرحمك. ولا يريد أن يرحمك. ولن يريد أن يرحمك. لكنه بشكل أو بآخر. جاءت الرحمة عن طريقه من دون أن يدرك، فهذا هذه الجهة، ولو أن الرحمة جاءتك عن طريقها لا يسمى رحيمًا، لأن من لوازم الرحيم أنه يريد أن يرحم، يريد أن يرحم، لذلك قالوا رب ضرة نافعة، رب ضرة نافعة. يعني شخص أحياناً يسوق الله لك الخير على يديه وهو لا يريد هو يريد أن يوقع بك الأذى لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الإرادة الخبيثة في صالحك إذا الشيء الذي تنقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد ولا إرادة ولا عناية بالمحتاج هذا الشيء لا يسمى رحيماً من عناصر الرحمة أن تريد الرحمة. إن هذا ينقلنا إلى موقع إلى موضوع دقيق هو أن الإنسان أحياناً بسبب أنه مراقب من قبل مجموعة من الناس يسلك سلوك كامل. لكن هذا السلوك الكامل لا يريده ولا يتمناه. لكنه دفع إليه دفع. أو اضطر إليه اضطراراً يعني لو أن إنساناً أسعف إنساناً بضغط ما هذا المسعف لا يسمى رحيماً لأنه ما أراد أن يسعفه لكنه اضطر أن يسعفه أو اضطر أن يسلك سلوكاً رحيماً لذلك لا يسمى الرحيم رحيماً إلا إذا أراد أن يرحم وإلا إذا ابتغى أن يرحم وإلا إذا نشأ في قلبه شعور إنساني دفعه إلى أن يرحم يعني كثير جدا من مظاهر التراحم الحديثة لا تنطوي على رحمة لكن هكذا الأعراف وهكذا التقاليد وهكذا الأصول وهكذا ما يسمى بالبروتوكولات مثلا فهذا الذي نفعله أمام كارثة أحياناً أو أمام مصاب نعبر عن أسانا وعن حزننا ونقف ونفعل بعض الأفعال هذا السلوك إن لم ينطوي على شعور إنساني حقيقي وعلى إرادة حقيقية في نفع الآخرين لا يسمى صاحب هذا السلوك رحيماً أما الذي يريد قضاء حاجة ولا يقضيها، لا يسمى رحيمًا. معناها الرحم من جهة إرادة ومن جهة فعل. لو أردت أن ترحم ولم ترحم، فأنت لست رحيمًا. لو رحمت وأنت لا تريد أن ترحم، فلست رحيمًا. لست رحيمًا إلا إذا أردت وفعلت. إلا إذا أردت وفعلت. إذا والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها إن كان قادرا على قضائها لم يسمى رحيمًا لأنه لم يقضها ولو أراد إذ لو تمت الإرادة لوفى بها وإن كان عاجزًا فقد يسمى رحيمًا باعتبار شعوره الإنساني لكن هذه الرحمة لكن هذه الرحمة ناقصة لأنها لم تتوج بالعمل إذا من خلال هذا التعريف الدقيق أنت لن تكون رحيماً أي لن يرضى الله عنك ولن تكون عند الله مقبولاً ولن تكون عند الله محظياً ولا يرفعك الله في درجات القرب إلا إذا أردت وفعلت أردت أن ترحم الناس وفعلت ما أردت، لذلك قالوا المعروف بالتمام، المعروف بالتمام. يعني أحيانا تعزى مصابا وتتباكى أمامه وتعبر عن مشاعرك الإنسانية ولا تقدم شيئا هو مصاب. ما قيمة هذه المشاعر؟ ما قيمة هذه الأحاسيس؟ ما قيمة هذه الدموع؟ ما قيمة هذه المصاححة الحارة؟ إن لم تقدم له شيئاً ما الذي يأثر قلبه؟ إحسانك؟ يعني أنا أعرف أشخاص كثيرين يتوفى والدهم ويأتي الأقرباء الأغنياء ليعزوهم وليقدموا لهم أحر المشاعر وأشد المشاعر حزناً وفي النهاية ينصرفون إلى بيوتهم ولا يقدمون شيئاً فلذلك هذه المشاعر التي يحس بها الإنسان إن لم يتبعها عمل طيب هذه المشاعر لا قيمة لها ولا, ولا يؤخذ بها يوم القيامة فلذلك عليه الصلاة والسلام قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافئتمه. يعني من أثدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا. يعني هل عبارات الرنانة، العبارات الحارة، العبارات الدافئة، إن لم يتبعها بذل وعطاء وعناية، أحياناً يأتي الابن لزيارة أمه، يقبل يدها ويقبل رجلها، وينصرف إلى بيته. وإلى أولاده وإلى زوجته ولا يقدم لأمه شيئا إلا هذه العبارات المعسولة هذا العمل لا يعتد به لأنه مبني على على موقف ذكي وليس موقفاً فيه تضحية جسيمة إنما الرحمة التامة أن تفيض عطاءك على المحتاج أن تريدا وأن تفعل حتى تسمى رحيما ولا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تخلقوا بأخلاق الله الله سبحانه وتعالى رحيم يعني إذا أمنت حاجات الناس لك أقرباء أثبعت عليهم أعطيتهم مما أعطاك الله عز وجل قدمت لهم بعض الحاجات في أوقاتها المناسبة في أيام الشدة كنت معهم هذا الذي يرقى بك عند الله عز وجل الآن هناك رحمة عامة وهناك رحمة تامة الرحمة التامة ما توافرت فيها الإرادة والعمل توافر فيها الإرادة والعمل الرحمة العامة ما أصابت المستحق وغير المستحق يعني أحياناً تأتي أمطار غزيرة، هذه الأمطار تفيد الناس جميعاً، فهذه رحمة عامة، لكن لكن الرحمة الخاصة لا ينالها إلا المستحق. ان أضرب لكم مثلاً يقرب المعنى: أبو له خمسة أولاد، كل هؤلاء الأولاد يأكلون على الطعام على المائدة، وكلهم يلبسون ثياباً. وكلهم ينامون على أثرة وثيرة وفي غرف دافئة الأب يعطي كل أولاده بالتساوي فرحمته عامة ولكن أحد هؤلاء الأولاد على قرب شديد من الأب على بر شديد، على عناية شديدة على إخلاص شديد، على وفاء شديد فالاب أحياناً يخص هذا الابن. بأشياء خاصة يعني ولله المثل الأعلى تأكل يعني لي عليك فريضة كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في كثيراً مؤمن تأكل غير مؤمن تأكل وتشرب وتستمتع بالطعام والشراب والماء البارد والدفء والبرودة والمناظر الطبيعية وتستمتع بالأهل والأولاد كل بيت فيه أولاد صغار الآباء يستمتعون بأبنائهم الصغار بحركاتهم وسكناتهم هذه رحمة عامة ولكن, ولكن أن يتجلى الله على قلبك وأن قلبك نورا وأن يقربك إليه هذه رحمة خاصة، هذه لا ينالها إلا المستحق. فلله في خلقه رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة ينالها كل الناس. رب جعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر؟ ومن كفر؟ فأمتيعه قليلا. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يعني أن تستمتع بالحياة أن تأكل ألذ الطعام أن تسكن في بيت مريح أن تكون لك زوجة تروق لك أن يكون لك دخل وثير أن تشعر أنك متفوق على الناس إياك أن تظن هذا رحمة لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب لمن يحب ولمن لا يحب هذه رحمة عامة ينالها كل الناس عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك تأكل وتشرب وتستمتع بالأهل والأولاد والطعام والشراب والبيت المريح والدفء والمكان والسمعة والتألق والنجاح والتفوق ليس هذا نجاحا في الحقيقة، النجاح أن يخصك الله برحمه خاصة، ولما بلغ أشدّه واستوى آتيناه حكما وعلمه، وكذلك نجد المحسنين. الرحمة الخاصة أن يتجلى الله على قلبك، ستمر عليك ساعة يعني لا تعدلها الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب أبيت عند ربي يطعمني ويسقين يعني أيها الأخ الكريم اسأل نفسك هذا السؤال عطاؤك من الله من أي نوع؟ قد يكون العطاء من نوع عطاء قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وقد يكون عطاؤك من نوع عطاء فرعون ولكن البطولة أن يكون عطاؤك من نوع عطاء سيدنا موسى وسيدنا يوسف وكذلك يجذبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني هناك اجتباء وهناك تقريب وهناك مقعد صدق عند ملك مقتدر وهناك نور يقذفه الله في قلبك فترى به الخير خيرا والشر شرا هناك شعور أن الله يحبك هناك مشاعر لو وزعت على أهل بلد لأسعدهم والله رجل من إخواننا الكرام ذهب إلى الحج ولما عاد قال لي كلمة وهو صادق في ما يقول قال لي والله ليس في الأرض من هو أسعد مني مبالغة إلا أنه قال إلا أن يكون أتقى مني وهو فقير والله فقير ولا يملك من الدنيا شروى نقير ومع ذلك أقسم بالله أنه ليس في الدنيا من هو أسعد منه إلا أن يكون أتقى منه هذه الرحمة الخاصة يعني قد يعطيك المال ويجعل قلبك ممتلئاً بالقناة. قد يعطيك الصحة وتكون أشق الناس. قد يعطيك أعلى مكانة في المجتمع ولا تكون عند الله مقبولاً. إن حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد بن أبي وقاص لسيدنا معاذ بن جبل قال والله يا معاد إني لا أحبك هذا عطاء. أي يحبك سيد الخلق؟ إلّم سعد في ذاك أبي وأمي؟ هذا خالي، فليرني أحد خاله؟ يعني إذا كانت لك مع الله مودة، هي سهر الليالي، غض البصر، إنفاق الأموال، حضور مجالس العلم في هذه في هذه الأجواء الباردة والطرقات الصعبة. حينما تسعى بشدة رجليك إلى مجلس علم حينما تتفقد اليتامى والفقراء والمساكين في ظلمات الليل حينما تشمر وتنهض للعمل الصالح حينما تقدم شيئا ثمينا لأخيك المؤمن حينما كما قال عليه الصلاة والسلام والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا هذه الجهود المتذابعة المتراكمة الكثيرة المديدة هذه الجهود تتوج بما يسميه العارفون بالله تجل يتجل الله به على قلبك تشعر بالسعادة لو جلست مع أناس مقطوعين عن الله عز وجل لرأيتهم مقهورين لرأيتهم ضائعين لرأيتهم لرأيتهم حائرين رأيت أمرهم فروطة رأيتهم متشككين رأيتهم متشائمين رأيتهم متمزقين ترى الدنيا عندهم عريضة وحرم وحرمهم الله من سعادة القرب فلذلك القصة الشهيرة هذا الذي وقع في مزلق طفيف فوقع في الحجاب عن الله عز وجل، فصار ينتظر مصيبة حسب ما بحسب ما يعلم، فلما تأخرت المصيبة ناجى ربه فقال يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني، فوقع في قلبه أن يعدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ يعني هل جهود شاب في مقتبل حياته؟ من المسجد إلى البيت إلى العمل بينما بقيت الشباب في سهراتهم المنحطة وفي أفلامهم الخصيصة وفي مزاحهم الرخيص وفي لعبهم للقمار وفي إطلاق كلمات السوء للفتيات في الطريق أنت من البيت إلى المسجد ومن العمل إلى المسجد ومن تلاوة القرآن إلى حديث رسول الله ومن خدمة زيد إلى خدمة عبيد هذا الإنسان مع هذه الجهود الكبيرة عندئذ يجعل الله قلبه مستقرا لأنواره لذلك أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم بمجرد أن تقع العين على مؤمن صادق الإيمان يحس الناظر برعسة في قلبه كأنه تذكر الله عز وجل هكذا قال عليه الصلاة والسلام أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم هذا الموضوع يعني يذكرنا بمعية الله العامة والخاصة ما دمنا قد تحدثنا عن رحمة الله العامة العامة موجود، العامة تتنفس الهواء وتشرب الماء وتأكل الطعام وتنام على فراش والقلب تضيم والرئتين والكليتين والعضلات والأعصاب والأولاد في البيت والزوجة والعمل وال... هاي رحمة عام هي يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن وقد تجد غير المؤمن متفوقا كثيرا في هذه الأنواع على المؤمن ولكن الرحمة الخاصة حينما يلقي الله في قلبك نورا حينما يعلمك الله ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه حينما يلهمك الله سواء السبيل حينما يلهمك الله رشدك حينما يقيد, يقيد الله لك يعني من حولك لتكون معهم في معية وفي صحبة طيبة حينما يجعل الله برك في مواقعه وعند أهل الحفاظ لا عند أهل الزحود هذه رحمة الله عز وجل هذا يذكرنا بمعية الله العامة ومعيته الخاصة وذكرت لكم من قبل أن الله مع كل مخلوق مع كل مخلوق كائنا منك بدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم مع المؤمن والكافر والملحد والشقي والسعيد والعاصي والطائع والخسيس والقذر والنظيف والطاهر مع كل هؤلاء لكن في آيات إن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة البطولة أن تنال معيته الخاصة والبطولة أن تنال رحمته الخاصة رحمته العامة أنت كأبد لو أن أحد لا سمح الله ولا قدر لو أن أحد الأولاد كان عاقاً وقاسي الكلمات وحاد النظرات متجثم دائماً يرد الكلمة بعشر كلمات يأتي وقت الطعام تقول له اجلس كل, كل لكني لا أحبك كل خذ كل ما تريد خذ هذه الحاجات لكن الإبن البار نظرة حانية من أبيه لا تقدر بثمن نظرة حانية منه كلمة رضي, رضي الله عنك يا بني يعني الله يرضى عليك يا بني هذه من قلب ممتن هذه لا لا يعددها شيء فلذلك أيها الإخوة محور الدرس البطولي لا أن تنال رحمته العامة تنشق هواء تأكل تشرب تنام تتزوج تعمل تكسب المال هذه قدر مشترك بين جميع الناس لقول النبي الكريم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب لكن الشيء الذي يجب أن تسعى إليه رحمته الخاصة أن يعلمك أن يلقي في قلبك نوراً أن يعلمك من تأويل الأحاديث أن يلهمك الحكمة أن تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً أي يعلمك مما، أي يعلمك علمك، يؤتيك الحكمة وأن يرزقك طيباً وأن يستعملك صالحاً والله أنا دائماً أقول لإخواننا هذه الكلمة إن رأيت إنسان له عمل شريف يخدم به المسلمين أقول له إذا أردت أن تعرف مقامة فانظر فيما استعملك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك إلك مهنة شريفة مشروعة تخدم بها الناس تتقاضى أجر معتدل تنصحهم هذا عمل شريف وظفك الله في بعض الوظائف الدينية جعلك تعلم الناس التجريد شيء جميل جعلك تعلم الناس الفقه أجمل جعلك تعلم الناس القرآن جعل الخير على يديك هذه قاعدة إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر في مستعملك شوف عملك أساسه رحمة الناس أم الإبرار بالناس أساسه بث الأمن في الناس أم سلب الأمن من الناس أساسه العطاء أم الأخذ أساسه الطمأنين أم القلق أساسه أن ترحم أم أن تقصو فلذلك يعني هناك أشخاص لو عرض عليهم مبالغ فلكية على أن يكونوا في أعمال تقوم هذه الأعمال على إيذاء الناس لا يرضون معاذ الله الله الغني الله الكريم أنا أعيث على آلام الناس أنا أبني مجدي على أنقاضهم أبني مالي على فقرهم أبني طمأنينتي على قلقهم أبني حياتي على موتهم معاذ الله الله الغني إذا الرحمة الخاصة مشروطة بالطاعة والمجاهدة وبذل المال معاونة الضعيف رحمة اليتيم معاونة الأرملة وتفقد الجيران وحضور مجالس العلم وغض البصر والذكر والتلاوة هذه عند عندئذ تأتي الرحمة الخاصة تشعر أن أنت إنسان متميز لك عند الله مكانة هذه المكانة تتبدى في اللجس وفي الحفظ وفي الرعاية لذلك قالوا معاية الله الخاصة النصر والتأييد والحفظ والتوفيق تشعر بها، تلمسها بيديك، فلذلك يعني لما الإنسان بكل ما مع شخص مهم، تلاقي شاعر بشعور عجيب، كأنه فوق الناس جميعا مع شخصها مع شخص مهم، وإذا مصور معه صورة وشوفني، بارك إن سواعم تعيش خبر، فكيف إذا كانت لك مع خالق الكون مودة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده كيف إذا كان اللسان طليقا في ذكر الله؟ كيف إذا كان البيان ساطعاً في فهم كلام الله؟ أو في بيان كلام الله عز وجل؟ فيا أيها الإخوة الأكارم رحمة الله الخاصة تحتاج إلى مجاهدة لذلك قال عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصور إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى الآن في شيء سنسميه تحفظ يعني الإنسان إذا رحم إنسانا يقول لك تمزق قلبي يعني أحيانا بتلاقي طفل صغير عمره خمس سنوات واقف عند ابن نفيس ساعة دعش في هذا البرد الشديد ليبيع الخبز ألا تشعر برحمه ألا تحس بتمزق وأين أهله علمهم محتاجون لكن شيء مؤلم جدا أن الطفل هذا مكانه الطبيعي بغرفة دافئة مع والده ووالدته يتناول طعام العشاء فلذلك لما بتلاقي طفل يعني في أشخاص والله أنا أكبرته يقول ما لي حاجة الخبز بر شوف أصغر الأقصال أشتري منه هذا الخبز أصغر الأقصال ساعد عش دنيبر معه ربطين خبز يربح فيهن ست ليرات أو ثمان ليرات عم يستمر فيها البرد الشديد، فلذلك من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، يعني إذا واحد شعر إنه هو سبب لشقاء الآخرين هذا الشعور يشقه للألم، في أطفال رضع، في بهائم رتاع. فهون التعليق أنه ترى الإنسان لما بيرحم بحث بتفطر بقلبه بحث بتمزق بحث بمشاعر معينة يترى رب العالمين هل تعتريه هذه المشاعر؟ لا هو منزه عن هذا كأنه إله لكنه يرحم كل خلقه والشيء الثاني لما الإنسان بيرحم مخلوق معذب حتى يريح نفسه هذا ضعف فيه لكن الله عز وجل يرحم لمصلحة المخلوق لا لمصلحة الرحيم نقطتان مهمتان يعني مشاعر الرحيم من بني البشر هذه المشاعر الله سبحانه وتعالى منزه عنها وحينما تندفع لرحمة مخلوق كي تستريح إذا العل هذه الرحمة معدولة أنت بهذا العطاء تبتغي راحة نفسك لكن خالق الكون يرحم مخلوقاته ليرحمهم، إني لا يرحمهم ليتخلص من شعور معين، هذا هذا الشيء الله عز وجل منزدح عنه. أما الآن دخلنا موضوع دقيق جدا الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن بعضهم قال في ذاته اسم من أسماء ذاته. والرحيم في أفعاله، وبعضهم قال الرحمن في الدنيا والآخرة. على كل القضية تحتاج إلى تفصيل. أم وأب وابن يعني يدهس ودات. هذا مرض المواتي تمو. فالأم ترفض أشد الرفض أن تقطع يده ترفض أشد الرفض الأب يصر أشد الإثرار على قطع يده فأيهما أشد رحمتان الأم تبكي وتصرخ والأب ساكت مصر على قطع يده الأب الأب لأنه عالم الأم موسر على عدم قطع يده. الحقيقة، الأب أشد رحمة، لأنه بهذا الضرر المحدود نفعنا كامل البدن. أما الأم لهذا الإيلام الموقت أهلكت كل البدن. فمعنا رحمان قال يا أبتي، إني أخاف. ايما استك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن وهذا سؤال كبير جدا يا أخي الله رحيم مهزه لازيه وهل في فيضانات هل وهسروب الأهلية بالعالم وهالقهر والفقار والامراض الخطيرة تحتار هذه كلها الذي تؤذي عينا من الرحمن، لأن الرحمن يشمل الدنيا والآخرة الإنسان إذا نظر إلى الدنيا فقط والله الفقر مؤلم، والمرض مؤلم والحرمان مؤلم، والقهر مؤلم، والذل مؤلم أما إذا كان هذا الحرمان سبباً لعطاء مديد إذا كان هذا الإضرار سبباً لنفع طويل إذا كان هذا القبض سبباً لبسط كثير لذلك إذا رأيت شيئاً مؤزياً فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يضر لينفع ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، ويذل ليعذ، ويقبض ليبسط لا يمكن لذلك أجمل كلمة قالها بعض العارفين قال الشر المطلق لا وجود له في الكون ما معنى الشر المطلق؟ أي الشر الذي يبتغى لذاته الأب الطبيب العالم الذي قلبه يمتلئ رحمة يصر على قطع يد ابنه إذا قطعتها اليوم من هنا فغدا من هنا وبعد غد من هنا فيتلافى الضرر الأكبر بالضرر الأصغر هذا المثل يجب أن يكون واضحا جدا عند الإخوة الأكارم كل أنواع المصائب في الدنيا كل أنواع الرزايا كل أنواع الإبتلاء هذا كله ضرر أقل ثلاثيا لضرر أشد هل هناك آية قرآنية تؤكد هذا المعنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله عز وجل رحيم ورحمن رحيم يعطيك الصحة رحيم يعطيك المال رحيم يعطيك المأوى رحيم يعطيك الراحة النفسية لكنه رحمن ينظر إلى آخرتك ينظر إلى هذه الحياة الأبدية التي سوف تحياها لمصلحة هذه الحياة الأبدية ربما يأخذ كل مالك مرة واحد قال لي أقسم لي أن له بيتا. تزيد مساحته عن خمس متر، وله حدائق فيها موظفون يعملون فيه، وما دخل إلى بيته فاكهة إلا بكميات كبيرة، وعنده طباخ وعنده خدم وعنده حشم وعنده ثلاث مركبات، وله تجارة واسعة وعنده معمل ألبسة. رأيته في بعض أح في أحد أحياء دمشق الفقير قال أنا أنام على طاولة التفصيل وأأكل من هذه العلبة علبة السردين بلا فحم كيف سلف ماله كله قصة طويلة قديش الرحمن المرحيم رحمن, رحمن إنه هالشيء لمصلحة آخرته. كان لا يصلي ويشرب الخمر ويعتدي على أعراض الناس باعترافه الشخص فأراد الله عز وجل أن يرده إليه تلبه كل المال والله الذي لا إله إلا هو كل قصة تسمعها تعد هي بنفسها قرآن لأن ماذا قال الله عز وجل وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الْأَذْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فكأنها تجسد هذه الآية كل قصة لكن البطولة كما قلت لكم سابقاً أن تأتيه أنت طوعاً أن تأتيه راغبا أن تأتيه مختاراً أن تأتيه بمبادرة منك أن تأتيه وأنت صحيح أن تأتيه وأنت شاب أن تأتيه وأنت غني أن تأتيه وأنت لك مكانه. أن تأتيه وأنت في وظيفتك لا بعد التقاعد بعد أن ولت الدنيا وأصبح هريما أريد بقى ساعة من مسجد لمسجد وانت موظف وانت على رأس وظيفتك تعالى إلى بيوت الله فلذلك النقطة أن رحمن الدنيا والآخرة رحمن الدنيا والآخرة من أجل الآخرة قد يضحي لك بالدنيا كلها لكن أدعو الله عز وجل أن يرزقك الدنيا والآخرة والدعاء النبوي الدعاء القرآني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لأن الله لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم مؤمنتم الآن الإمام الغزالي له كلمة رائعة جدا يقول تعلّك تقول ما معنى كونه تعالى رحيماً وكونه أرحم الراحمين والرحيم لا يرى مبتلا ولا مضروراً ولا معذباً ولا مريضاً وهو يقدر على إماطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته والرب سبحانه وتعالى قادر على كفاية كل بلية ودفع كل فقر وغمة وإماطة كل مرض وإزالة كل ضر والدنيا طافحة بالأمراض والمحن والبلايا وهو قادر على إزالتها جميعها لماذا لا يفعل؟ هنا السؤال كم مصيبة في الأرض؟ كم بليل كم ضائقة كم حالات صعبة جدا والله خادر بيده كل شيء كن فيكون قال الجواب إن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه من الحجامة والأب العاقل يحمله عليها قهرا والجاهل يظن أن الرحيمة هي الأم دون الأب والعاقل يعلم أن إلام الأب إياه بالحجامة من كمال رحمته وعطه وتمام شفقته وأن الأم له عدو في صورة صديق الرحيم مع الجهل العدو في صورة صديق الأزواج يان بيقول أب لأبنه خلي أبني يبصر بعته لإنجلترا لأ عطاه ميتين ألف أب ما يصور روح يروح البصر هذا عدو إذا عاد الابن زانيا أو عاد شاربا للخمر أو عاد وهو يحتقر أمته ويرى أن هؤلاء هم البشر هم البشر وانتهى دينه نهائيا هذا الأب عدو في صورة صديق وكل إنسان يدعوك إلى أن تستمتع بالدنيا ولكن على حساب طاعة الله عز وجل هذا عدو في صورة صديق فلذلك ربنا عز وجل يقصو أحيانا يقصو لمصلحة آخرتك ربنا لك مصيبة يعني تصيب الهدف وأنا أقول دائما الله عز وجل إذا أراد أن يداوي مخلوقاً يعرف كيف يداويه من المكان الصعب من المكان الحرج من حيث هو مطمئن يؤتى الحذر من مأمنه فلا ينفع حذر من قدر طبيب بأمريكا يعني طبيب قلب هو عدى الجري هو الوقاية التامة للقلب وألف مقالات وأمل محاضرات وهو يجري في اليوم ساعتين أو أكثر وكأن الجري هو إله يحميه من كل مرض مات وهو يجري مات وهو يجري الجري مفيد جدا مو معناها غلط لكن حينما أله الجري وعده هو السبب الكافي والشافي الله عز وجل خياب قلت وتلاقي أحيانا إنسان باختصاصه يصاب باختصار شو السر؟ لأنه متكئ على اختصاصه، متكئ على علمه، متكئ على خبرته، فجاءه من مكان تؤمنتي، من مكان أمنك. الإنسان هذا الموضوع دقيق جدا. الله سبحانه وتعالى يعني خلقك للآخرة، لذلك يمكن أن يضحي لك بدنياك كلها من أجل آخرتك. لكن إنت إذا كنت مفلح وموفق اطلب منه أن يجمع لك بين الدنيا والآخرة يعني اتيه طوعا في فيما عنده حتى يطمئنك في الدنيا والآخرة نعم أي ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا ودائما هذه الآية أيها الإخوة لازم ما تبرح ذنكم إطلاقا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لا يوجد داعي، الله غني لماذا يفقرك؟ لماذا يضيق عليك؟ إلا حباً بك ورحمة بك ودفعاً إلى باب عبوديته الكلمة اللطيفة قال الألم القليل إذا كان سبباً للذة كثيرة لم يكن شرًا بل هو خير الألم القليل إذا كان سبباً للذة دائمة ليس شر بل هو خير قال الرحيم هو الذي يريد الخير للمرحوم وليس في الوجود شر إلا وفي ظنه خير شر مطلق ما في هذا الكون يعني لا مثلا فتح البطن والله عمل مزعج كيف إنسانك سليم معافى جيب هالمشرخ إذباح اللحم نفر الدم أخك الملائط لأوعية الله جبت هالمشدات شديتها الزايدي الزايدة هذا عمل ظاهره قصي قصوي دماء لكن باطنه في رحمة لأنه إذا انفجرت مشكلة كبيرة جدا فتلاقي التهاب الزايدة كل الناس رأسه على مستشفى مباشرة أرحم الناس أقرب الناس رأسه على مستشفى فيه فتح بطن وفي قطع، وفي وصل، وفي خياطة، وفي تخدير طبعا أي الرحمة ما دمت تفهم أن كل المصائب التي تأتي هي من نوع فعل الطبيب الرحيم فأنت على حق لذلك أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعصب وأنا أرحم بعبدي من الأم بولدها الآن آخر شيء بالدرس قال إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا لا لقيت شر هذا ما في خير منه إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا أو خطر لك أنه كان تحصيل ذلك الخير كان تحصيل ذلك الخير ممكنا من دون هذه الطريقة شو سمي؟ لقيت شوف أكيد دقيقة لقيت مصيبة ما لطعمي ماذا تفيد؟ مصيبة مزعجة أو لقيت نتيجة جاءت من مصيبة كان من الممكن أن تأتي من دون مصيبة هل يسمى الطبيب مخلص إذا أشار بإجراء عملية وكان من الممكن أن يشفى المريض باستعمال أدوية أعوذ بالله هذا ليس طبيبا لا نلجأ إلى العمل الجراحي إلا كآخر حل كحل إجباري الله عز وجل ممكن يردك له هيك الكلمة وسلك معك طريق قاسي عمل لك مصيبة كبيرة مستحيل الكلام قال إذا خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا أو خطر لك أنه كان من الممكن أن يكون هذا الخير من دون ذلك الشر شو الجواب قال عقلك القاصر قول أنا مالي فهمان يسوس مستحيل أيوة إخوة مستحيل يكون في مصيبة في الأرض بلا سبب أو بلا خير ضمني أو بلا هدف نبيل أو بلا يعني غاي عمة أما الشر المطلق لذات الشر هذا الشيء لا يمكن أن يكون في الكون إن الله موجود كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته متعلقة بالخير المطلق والدليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ما قال والشابر بيدك الخير الإعزاز خير الإذلال خير إتاء الملك خير سلب الملك خير أما إذا قلت إن هذا الشر لا خير تحته أو لا خير وراءه فإن هذا مما تقصر العقول عن معرفته لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي يعني إذا واحد الله عز وجل آتا علم وآتا بصيره وآتا قدرة على تفسير المصائب تفسير يليق بذات الله عز وجل وبأسمائه الحسنى فهو راضي بقضاء الله وقدره ويرى يد الله تعمل في الخفاء ويرى الله فوق أيدي الناس إذا الإنسان يعني ابتعد عن التوحيد يقع بآلام لا تحتمس لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان خياركم أمراءكم وأغنياء، إذا كان خياركم أمراءكم، إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم ثمحاءكم وأمركم صورة بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم. فضت نو خير لكم من ظهريه الإنسان ما وحد بقع بشقاء لا نهاية له التوحيد ألا ترى مع الله أحدا وأن ترى كل شيء ينتهي إلى خير هي الخير وأن تدعو الله عز وجل أن يرحمك في الدنيا والآخرة ويؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح